بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذوم وَسِفَ فَسَوَا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى سَمَدَا فَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ كَالْقَوْسِ أَوْ عُدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَ لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طوى لقد أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ بِيْزَى إِنِّيَّ إِلَّا إن يتبعون إلا الظن وما سهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون كَتَا تَسْمِي فَلَقًا ف وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَسْتَبِعُوا لَإِنَّ الظن, الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن يَخْطَأُ فِي لَحْظَةٍ فَمَن هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اسْتَقَاهُ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 وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطوى والمؤتفك فأهوا فغشاها ما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 أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا